الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث بالكلام على ما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات من سورة البقرة فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بذم هذا الإيمان المدعى من قبلهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وهكذا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 اتباع السحرة قال الله بعد ذلك ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو ان هؤلاء اليهود امنوا وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى لمثوبه من عند الله لأيقنوا أن ثواب الله خير لهم من السحر ومما اكتسبوه بهذا السحر لو كانوا يعلمون قدر الإيمان وأثر الإيمان ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فقوله تبارك وتعالى ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ذكر التقوى بعد الإيمان يدل على أن المقصود بالإيمان الاعتقاد هنا الاعتقاد الجازم واليقين الثابت والانقياد القلبي والإقرار والإذعان والتقوى تكون في القلب ويظهر أثرها على اللسان والجوارح ولو أنهم آمنوا واتقوا كقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمثوبة من عند الله خير نكرت المثوبة هنا تعظيما وتفخيما لها يعني فإن ثواب الله عز وجل خير من هذا الذي طلبوه واتبعوه من السحر لما ثوبة من عند الله خير وخير هنا جاءت على سبيل الإطلاق فهي خير من كل وجه من هذا السحر واتباع السحرة لو كانوا يعلمون وهذا يدل على انتفاء العلم عنهم فهم وإن كانوا لهم علم إلا أن هذا العلم لما لم ينتفع به صار بمنزلته العدم فنزلوا منزلة الجهال ثم خاطب أهل الإيمان ووجههم بما يليق من الألفاظ والعبارات التي يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم لألا يكونوا مشبهين لليهود يا أيها الذين آمنوا لألا يكونوا مشابهين لليهود يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هذا أول خطاب موجه لأهل الإيمان في القرآن بحسب ترتيب المصاحف أول أمر في القرآن وقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذا خطاب لعموم الناس أمر لهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأما في هذه الآية فهذا خطاب لأهل الإيمان خاصة وهو أول خطاب في القرآن وجهه لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا بماذا وجههم؟ بماذا خطبهم في هذا الخطاب الأول؟ لا تقولوا راعنا وهنا يلحظ أن هذا الخطاب موجه لأهل الإيمان خاصة باعتبار أن ذلك من الأدب اللاعق بهم ولأن مخاطبتهم باسم الإيمان لا شك أن ذلك أدعى للقبول فكأنه ذكر العلة التي تستدعي الانقياد وهو أن إيمانكم هذا يقتضي الاستجابة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أقروا واعتقدوا وأذعنت قلوبهم بما يجب الإقرار والإذعان به لا تقولوا راعنا فهذا إنه لا تقولوا راعنا نهاهم عن هذه اللفظة لأن اليهود كانوا يعبرون بها ويقصدون بذلك معنى سيء يقصدون المعنى الفاسد هذه اللفظة تحتمل أن يكون ذلك راعنا من المراعات لا تعجل علينا واليهود يستعملون ذلك ويقصدون به معنى الرعونة يعني كأنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم موجهين إليه هذا الوصف الرعونة لا تقولوا راعنا اليهود كأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا للبعيد أرعن يا راعن فيلون السنتهم بمثل هذه العبارات كما يلون السنتهم بالتحية والسلام في قولهم السلام عليك موهمين أنهم يقولون السلام عليك فهنا يقولون راعنا يعني كأنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة والرعونه تعني الجفاء والغلظة وما إلى ذلك مما ينزه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه اللفظة تحتمل وجهين في المعنى فيستعملها المؤمن بمعنى الإمهال والإنظار لا تعجل علينا ويستعملها غيره بمعنى غير جيد فنهى الله عز وجل عن ذلك نهى المؤمنين لا تقولوا راعنا فهذا فيه نهي عن التشبه باليهود في. استعمالاتهم وألفاظهم وفيه نهي لاستعمال الألفاظ الموهمه التي تحتمل المعاني الصحيحة والمعاني الفاسدة فالاصل أن نعبر بعبارات نظيفة عبارات سليمة عبارات غير موهمه سواء كان ذلك في المخاطبات أو كان ذلك في ما يتصل بالتنظير في العلم في العقيدة وغيرها فلا نستعمل العبارة التي تحتمل المعنى الآخر المعنى المذموم وهذا كثير أهل الكلام طوائف من أهل الكلام من أهل البدع ماذا يصفون الله تبارك وتعالى به يقولون مثلا بأن الله عز وجل قديم وهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فهو يحتمل فالقديم يقال لما تقدم على غيره ويقال لي الأول الذي ليس قبله شيء لكن العبارة غير المحتملة هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله عز وجل هو الأول يعني الذي ليس قبله شيء كذلك الباقي والآخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء كذلك حينما يقولون الله ليس في جهة هذه عبارة تحتمل هل يقصدون جهة مخلوقة تحوي الله عز وجل فالله منزع عن هذا لا يحويه شيء من مخلوقاته وإن قصدوا بذلك نفي العلو الذي هو من صفاته وأن الله فوق العرش وفوق العالم لا يحويه شيء من خلقه فهذا المعنى صحيح الرحمن على العرش استوى فهم يقولون الله منزه عن الجهات فهذا الذي يقولونه يحتمل فمثل هذه العبارات لا يصح التعبير بها إلى غير ذلك من كلامهم وألفاظهم وعباراتهم التي تحتمل الحق والباطل وهكذا المؤمن دائما في ما نكتبه وما نحرره وما نخاطب به؟ كثير من الناس يسألون عن بعض العبارات التي تكتب لربما في بعض الأماكن الخاصة أو العامة في مدارس، في معاهد، في الجامعات، في دور التحفيظ، في المعارض، في المخيمات، ونحو ذلك عبارات يعبر بها تحتمل أحيانا معان صحيحة ومعان غير صحيحة. ويحصل بسبب ذلك فتنه بين قابل لها مدافع عنها وبين راد لها رافض للتعبير بها واستعمالها فالصحيح أن يبتعد عن العبارات التي توهم المعاني الباطلة وهذا مثال في كتاب الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فالتشبه بهؤلاء اليهود في مثل هذا وفي غيره لا يحل ويأخذ من هذه أيضا مراعاة الأدب في الألفاظ فاللائق أن الإنسان يتخير دائما الألفاظ الأفضل والأكمل التي يخاطب بها الناس والله تبارك وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا فيتخير أفضل الألفاظ فإذا تحير الإنسان أو تردد بين الأفضتين إحداهما موحشة والأخرى طيبة فيختار اللفظ الطيب فكثير من الناس لا يملك لسانه فإذا جلس في مجلس أتحدث لم يسلم الناس من عبارات يطلقها وكلمات يتفوه بها تؤذيهم وتجرح مشاعرهم وقد تكون تحتمل هذا وهذا فيتحيرون في مراده عبر بالعبارات التي لا تحتمل إلا الحق والصواب ودع العبارات التي تحتمل المعاني الباطلة فالأدب في الألفاظ مطلوب وقد ذكرنا في بعض المناسبات أمثلة من القرآن لذلك العلماء يذكرون لهذا ما ودعك ربك وما قال قالوا قال قل شديدة فما قال وما قلاك وهكذا في قولي الخضر لموسى صلى الله عليه وسلم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأضاف العيب إلى نفسه ولما ذكر بناء الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فهنا في البناء استخراج الكنز وبلوغ الأشد فأراد ربك أما العيب فأردت أن أعيبها فهذا كله من أدب الألفاظ وقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإذا مرضت فهو يشفي فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله عز وجل وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى فعلى المؤمن أن يتخير دائما الألفاظ الصحيحة اللائقة المناسبة التي لا تحتمل المعاني الباطلة لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هنا مشروعية إيجاد البديل الصحيح وإن كان هذا ليس بلازم دائما لكنه الأفضل إذا نهى عن شيء جاء ببدله مما لا شائبة فيه وهكذا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم على الناس على أهل الإيمان أن يستجيبوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتوقف استجابتهم على وجود البديل يقول ما هو البديل نقول لا نحن عبيد لله عز وجل نطيعه ونستجيب لأمره لكن متى ما أوجدت البديل للناس فذلك أدعى لمسارعتهم في الاستجابة وقبولهم وإذعانهم فهنا نهاهم عن قول يحتمل فجاء ببدل منه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا كلمة انظرنا تؤدي نفس المعنى لكن لا تحتمل المعنى الباطل فأمر بها جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخبره أن معيشته تقوم على التصوير تصوير فابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر له الحديث في وعيد المصورين أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم فرضى الرجل ربوه تفخ يعني عظم عليه ذلك وغضب وتضايق من هذا الجواب فقال ويحك إن كنت فاعلا لا محاله، فعليك بهذا الشجر والحجر مما لا روح له يعني صور الجبال والمناظر الطبيعية والأشجار ونحو ذلك ولا تصور ذوات الأرواح فأعطاه بديلا عن هذا المحرم وإذا تتبعت مثل هذا وجدته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قليل وإن لم يكن دائما كما ذكرت فينبغي على الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يراعوا مثل ذلك في دعوتهم واحتسابهم وقولوا انظرنا واسمعوا هذا أمر بالاستجابة مطلقا نهاهم عن قول معين وأعطاهم بدلا منه قولا لا يلتبس ثم أمرهم بالاستجابة المطلقة ما قال واسمعوا في هذه الأمور وإنما قال واسمعوا فهذا يحمل على إطلاقه حذف متعلقه فيحمل على العموم اسمعوا سماع قبول وانقياد فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإذا لم تحصل هذه الاستجابة وسماع القبول فقد يحال بين العبد وقلبه فلا يستطيع أن يراجع اليهود كانوا يقولون سمعنا وعصينا وذكر الله أهل الإيمان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 والطاعة والقبول والانقياد والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الفرض الحتم الذي لا يسع أهل الإيمان سواه واسمعوا في هذا وفي غيره مما يعمركم به ثم قال وللكافرين عذاب أليم جاء بالحكم عاما ليشمل هؤلاء اليهود الذين يلون ألسنتهم بهذه الألفاظ ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونه، فعم بالحكم وللكافرين عذاب أليم وقدم الجار والمجرور كأنه يفيد الاختصاص لإفادة الاختصاص للكافرين وجاء بهذا الوصف لأنه محل الاستحقاق هذا العذاب الأليم ما الموجب له هو الكفر هو الكفر وهذا مشعر أيضا بأن الذين الذين لا يستجيبون لله ولا يسمعون سماع قبول أن هذا من أعمال وأحوال الكافرين واسمعوا وللكافرين فيكون ذلك وعيدا لمن لم يقبل عن الله عز وجل ولم يستجب له وصف هذا العذاب بأنه أليم ونكره فهذا التنكير يفيد التعظيم وللكافرين عذاب أي عذاب شديد عظيم وصفه هنا بالأليم وصفه في يعني مؤلم وكذلك وصفه في موضع آخر بأنه عظيم ووصفه في موضع آخر بأنه مهين فالمهين هو الذي ينال الأرواح والاليم يقع على الأجساد والعظيم في قدره وذاك الذي يقع على الأرواح وما يقع ايضا على الأجساد يكون أيضا للأرواح والأجساد منه نصيب يعني ما يقع على الأرواح ينال منهم الأجساد شيء لأن الارتباط بين الروح والبدن معلوم لا يخفى وهكذا الذي ينال الأجساد فإنه أيضا يطال الأرواح وهذا أيضا لا يخفى وللكافرين عذاب أليم هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية وإذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم هذا خارج عن الموضوع ولا يصح أن نولد من الأمثلة التي أذكرها كلاما نستطلد فيه في الكلام على أحكام الصور فليس الموضوع حديث عن الصور وإنما هو مثال عابر ذكرته والذي يظهر أن الصور بجميع أنواعها حرام فإن الصور محرمة لعلتين العلة الأولى أنها مضاهات لخلق الله والعلة الثانية أنها من ذرائع الشرك وكلما كانت الصورة أكثر مطابقة للواقع كانت الذريعة في الإفضاء بها إلى الإشراك أشد وأقوى وأمكن والله أعلم غيره يقول في قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا يدل على سعة حلم الله عز وجل أنهم في أرض التوبة عليهم لا بس لم أقصد الاستيعاب في الأوصاف وهذا غير مقصود وليس من شأننا أن نتتبع ما جاء في العذاب من وصف في كتاب الله بكامله فليس هذا موضع البحث وإنما أشير إلى بعض الأوصاف لتدل العاقل على غيرها فمقيم يعني أنه دائم لا ينقطع إلى آخره وصفهم بمثل هذا ليس من شأننا تتبع هذه الأمور اللهم صل على محمد اتفضلنا الفضل الوارد فيها يعني يقول الشيخ عن العشر للحجة وأتممناها بعشر باعتبار أنها عشر ذي الحجة هل كان فضلها في ذلك الوقت بنفس فضلها الآن قال الله أعلم لكن الله أقسم بها والفجر وليالي العشر والقاعدة أن القسم لا يكون إلا بمعظم فدل على أنها عشر أظيمة فكما أن الله تبارك وتعالى جعل الأشهر الأربعة الحرم قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فهذا منذ خلقها وهي أشهر حرم فهل هذه العشر أيضا لها عظمة ومنزلة عند الله منذ خلق الله الأيام الله أعلم لكن القسم لا يكون إلا بمعظم وهذا يدل على عظمتها و. إذا حمل هذا قوله واتممناها بعشر يدل على فضلها أيضا والله أعلم فإن تعظيم الأيام قد يكون اختيارا من الله عز وجل لما علم فيها وقد يكون لأمر وقع يعني مثل عاشوراء ويوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فصار له هذا الفضل يوم الجمعة خلق الله فيه آدم وفيه تقوم الساعة إلى آخره هي ساعة استجابة فهذا منذ أن خلق الله عز وجل الخلق وقد يكون قبل ذلك تفضيل مثل هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وذكر أيضا رفع الأعمال وإذا كانت الأعمال ترفع في يوم الاثنين فهذا معناه أن ذلك منذ خلق الخليقة ترفع أعمالهم فيه، وهكذا في ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذا منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة، وقد جاء أيضا بأن هذه في فضائل هذه الليلة ليلة القدر ما يدل على أنها لها هذا الفضل والمنزلة. فإن قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر كثير من أهل العلم يقولون المقصود الإنزال إلى سماء الدنيا جملة واحدة فهذا قول الجمهور وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان هذا لا يمنع من القول الآخر من أن ابتداءه على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر فهذا الفضل ثابت لها فإنه تدئ في رمضان ونزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر وبعضهم يقول إن أنزلناه إلى اللوح المحفوظ يعني في ليلة القدر وهذا يكون أقدم وكذلك أيضا لو تأملت في هذه الليلة كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فهذا منذ الأزل في ليلة القدر مثل هذه الفضائل قد يدل دليل على أنها منذ الأزل يثبت لها هذا الفضل وقد يكون لحدث وقع فيه وقد يحتمل ذلك فالله أعلم لا إله إلا الله.